يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني الكرام عند قوة سبحانه كن يا قوم اعملوا على المتالفة إني عامل فسوف أسعلمون من ياتيه عذاب مطغي ويحل عليه عذاب مقيم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليه ولا انت عليه بوكيل الله يتوفى له انفس حين موتها والتي لم تمس في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى اجل مسمى إن في ذلك لايات لقوم يسفترون إلى آخر الآيات يا قوم اعملوا على متانسكم اني عام بعد ما سمعنا من الصراع المرير الذي مر ودار بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين المعاندين الذين رفضوا أن تقام دولة دولة الإسلام في مكه المكرمه بلد عيش الله الحرام رفضوها عارضوها عاكسوها حاربوها بكل ما اوتوا من قبل أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مسالما يعني كان فاما زار الجهاد ما, ما فرد الجهاد بعد كان الجهاد الكلمه جهاد الدعوه جهاد القران وجاهدهم به في مكه كان جهاد ولكن جهاد اللسان ما في جهاد السنه الجهاد جهادا المهم يا اخوان قال الله لهم ملقنا هي قل لهم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل ناري على مكانتكم وهو له الثقة في الله عز وجل أنه ناصره اعملوا أنتم تعملون من أجل تدمير دين الإسلام من أجل إقامة الشرش صرح الشرك والكفر من أجل تدعيم الفساد ونصره أمل انتم تعملون على حرب الاسلام وحرب عقيده الاسلام حرب لا اله الا الله اعمل انتم مشغلكم اعملوا على تثبيت دوله الشركه والكفر اعمل بالنعم انا اريد دوله الاسلام وانا اعمل انتم اعمل وانا اعمل انا اعمل على تطهير الارض من الشرك والكفر والنفاق والبدع والضلالات والظلم والانحرافات انا اعمل وجونا نعمل وفي النهايه ان شاء الله الزمان جاي المستقبل يبين لنا من المحق ومن المغلط فنحن ان شاء الله منصورون وانتم المهمولون هكذا يضرب كل مهم يلاقي معارضه من قبل الباطل ومن قبل طرق الدمار فالله اعملوا ولا سعمل ودين الله ينتصر كذا والكفر والشرك والبدع تضاحل خلاص اعملوا على مكانتكم اني اعمل اهتدي بالله ثم قال لهم فسوف تعلمون ايه شاء الله في المستقبل القريب فانكشف الأمور المحق جزاء والمبطل يرى ساعه النعم فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه وفعلا سبحان الله اتاهم عذاب اخزاهم لنا كان ابتداء العذاب يوم الراب افلاد كبد مكه ذبح جاءت من في افلاد كبدها كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخزون خسروه عذاب ويخذي وفي سائل حتى في يحب الله رجعوا بخذ ورجع رسول الله بنصر صحيح حتى في وفي كل معارف عذاب ويخذي وأكبر خزي لهم هو القرية الأدبية واتسعوا قاسي الإسلام وهذا كان دبا قابله في قلوب الكاثرين كل يوم سبحان الله عندما يرى الشباب مقبل الشباب الملتحة هنا وهناك حتى في أوروبا في أمريكا في كل البلاد العربية الإسلام ينتشر والأمخار في الضرف ما ستقل في الإسلام أشعب هذا النفوس والله يحزنك هم الآن منزعجون وأقلامهم تكسب أفيقوا قبل أن يسحقكم بالسيء والله يأكل كذبت هو من داخل الله فسوف تعلمون اعمل وانا اعمل انتم تعملون على ازاحه سلطه الله وانا اعمل على اقامتها هذه اخرى والزمن كشاف ان شاء الله سوف نرى من ينتصر ومن ينتصر ويقول الخسران وكلمه الله عليها وكلمة الذين كفروا هي سلسله عندك الضوء كلمة الله العليا يعني إذا لم ترى دوله أقيمك وتحكم وثلاثك خلاص لا بالحجه كلمه الله العليا بالحجه وهم يعلمون أنهم على باطل ولو انتصاروا يعني فوق ثانيا وقاموا دولة الكفر ودوله الباطل لكنهم يعلمون في قرصهم أنهم مخذولون وأنهم على باطل لكن دين الله منصور بالحجه والدليل ولو كنت وحدك براهن كان أمة الكرة الأرضية كلها تأخرى وهو أمة تتمثل فيه ثومة تنسى فيه وحده إذا كنت على شكلاته بأيدي ألف جماعه ولو مجزة ولو ذبح وقلت إذا من إربان خلاص سلطان الله قام إذن اخواني يقول قال الله له للرسول الشرق الملقين إياه اعمل واني عامل فسوف سعلمون من يسيه عذاب مخزي والعالم كله ان شاء الله صبيعي والنهايه ان شاء الله نصر الاسلام كذلك والله لا ينغنى هذا الدين ما بلغني ابن ما من بيت مضر ولا وضر مدن أو قرى ولا من ولو ولا سكان لا بد من هذا الدين. بعز عزيز ودليل ذريء. عز يعز به الإسلام ودليل يدل به الشيء. على الشرج والكبر. لا بد الدين. ما ليش؟ والله إخواني أقسم لكم بالله العلي لا إله إلا هو لا إله إلا هو ولا رب سوى. ما كنا نعلم منذ الصغر. ما عرفناه. وكنا نظن أن الإسلام حين ذاك موجود. في البواد وفي المدن والله ما كانش يموت البدع والضلالات منتشره هنا وهنا والفسق والفجور يحسبونه ثلاثين وما كان منه اليوم والله احسن من الامس اليوم صار الحق سبحان الله يذاع عبر ايش عبر الانترنت الحق يذاع في العالم الباطل من قلب ما كانت هناك صحيفة سبحان الله سنشر الباطل وسعيد الباطل وتنشر الكفر والبنزل. وما في من يشرك حسب الصحيفه ما في من يمسع المجال من يشارك ويرد الباطل لا اليوم صار العالم كله الى رب أن يرى الحق حقا والله يا رحمة انترنيه عارس ربكة انترنيه يرى الحق واضحة في العالم يكون ده سوف اضطر بيضعات المسيحة ارسلوا الميدان هذه المخترعات قلتها هي في الحقيقة وفيها مصر وفيها وباء وفيها ويلات وفيها دلالات وفيها امسادات وفيها وفيها ولكن إذا جاهل الحق وأراد أن يجروا الحق والله دمت سوء على مصرعها أعطان الله من الوسائل لنشر الحق وإبلاقه من الكرة الأرضية كلها برمتها سهدك الكلمة فليس أهل الحق فهذا لا يعني نعم إذن رب العزة يقول للنبي صوضاء وسلم سوف تعملوا علامة كنت فقل لي يا عامل عامل سوف احنا والحق يعلوه لا عليه الحق يعلم ولا يعلم فسوف تعلمون من يسيه علامة يخزيه وأكبر علامة ما قلنا هو احنا ما يرون الاتصال يصليه العالم كله مرعوب بأهن مرعوب ليش سبحان الله لأنه مخصو يشوف الحال لأن الحق يشبههم الحق يعريهم الحق يفضحهم وهم ما يريدون يريدون قضاعة حتى لا يطق سبحان الله عذاب المخزي وعذاب أيضا من العذاب الذي يخزي أيضا هذا القول عذاب المخزي ثم وفي النهاية ويحل عليك عذاب المكي ويحل عليه عذاب ومقيم دائم لا يباردونه وهو بالآخرين شاهدون كل كافر وكل ظالم وكل جبار عميب سوف يلقى الكتاب ما في شيء نرد كلام المصار ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه منصور وأعظم من نصر له هذا الكتاب هذا الكتاب يبقى أكبر عز وأكبر معززة قهرت العالم كله هو هذا القرآن وقد بينا في الدرس السابق على ان المعجزات كلها ماتت بالموت اصحابه والرسل كلها عن المعجزات ما بقي من حل الاخر ما بقي شوارع ما بقيت الا منقوله في التاريخ ومنقوله في الكتب أما معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عازرت حياته وبقيت بعد موته واربعت شرقا والى الان ويلزق بالساعه اشهير هذا القران الكريم يتحدى به العالم كله يقول لو تجيبوا حاله فاعلموا ان هذه الرساله باطله انه من كلام البشر اي لو قدرتوا تجيبوا 10 ديال الصور بل صور ثلاثه ديال الصور بل صوره واحده ساحمل في طيه من ايات اذا خلاص بطلت الرساله صدلو أفيكم بلغاء وفيكم بصحاء وفيكم فرصاء وفيكم وفيكم فيكم خطباء وفيكم خطبا، شعراء وفيكم والله ما فان فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا. فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انا أنا ورفعت ورفأت الأنصر انزلنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق حجة على الناس كل الناس. جاءت أمريكا تعارض القرآن جاءت أوروبا تعارض القرآن جاءت روسيا عارض القران جاء العرب الملاعين التي تتمكرون لعقيدتهم ودينهم جاءوا عارض القران والله ما استطاعوا وقد حاولوا وداوروا وبنوا جهد جديد في سبيل ابطال هذه المعجزات والله ما استطاعوا باب الفشل تعرض نعم يقول الله عز وجل تكريما وتشريفا له كنا لا ينزلنا عنك وَإِنَّا إن هذه المتكلمة مع غيره لا هذا لسي إنه لا إن هذه كلمتي هي تعظيمة إِنَّا إن أنزل عبادة لن يقول كلمة إِنَّا أو نحن إذا كان بواسطة سبب الملائكة هذا نظر المفسرين لكن صوابنا هذا من التعظيم إن إِنَّا عليك عَلَيْكَ للناس فالكتاب منزل لمن؟ لكل الناس للعالم كله عاربهم وعجبهم الجن والإنس للناس باش نزلوه ومصحوب الحق يحمل في طيه الحق فتشريعه حق ومنهاجه حق ومنطقه حق وأوامره حق ودعوة حق ودولة حق وثم كل الأوامر التي أمر بها وكل المناهج التي نحق وكل الأخبار التي تتروحها وجاء بالحق جاء الإكمال البشريه وإسعادها لتصبح صالحة لسكنة دار دار النعيم في جوار رب العالمين يصبحوا صالحي وبلا ما الحكم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 هي من الأول حق الإيجابية للإسلام بغيت تجيب من الطهر في هنا في الضبط فيت من الضبط أخلاق القرآن عقائد القرآن العباد الذي يمروا إلى القرآن منهاج القرآن أوامر القرآن ونواهي القرآن هي التهرص والطلب ومتعج وتكملك لي الساعة هناك إنسان ما يمكن إيه إلى الله خلق هذا الإنسان ليه ليه الكلمة ويشرفها بتكمله وميكم المسيرة حتى يدخل دولة هذا القرآن وجنز هذا القرآن مش يدخل جناب جنة هذا القرآن جنة والله جنة اللي ما يدخل هذا من جنة ويقول سيره ما الله والله ما يدخل تلك الجنة حرام عليك تلك الجنة حتى يدخلها ويتربى فيها وتستل فيها وتنضف فيها وتعار فيها لا إله إلا الله إذا هذا القرآن بشر بالحق لنا انزلنا عليك الكتاب للناس لتقيم الحق في الارض وتطرد الباطل والتباح الباطل الشرك والكبر والنفاق والاخلاق الرغيلة والفساد وانواع هي ايه كلها باطلة والقرآن جاء لإحقاق الحق باش يقيم دولة الحق في الارض جاء الحق لنا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق لذلك لما طرد من بيننا القرآن وما بقيت سلطة القرآن بيننا وما بقيت وجهة القرآن وما بقي فيها إيش يعني الأوامر القرآن فيها توجهنا وتصيدنا ما وسرعنا عشقنا لما تطهرت القفين القفين الباطل القفين الزين وهو بات القفين الملوث وهو بات أبقى فينا القرآن يعني ما ال... ال... ال... ال... ال... يسمى بالربا وباطل أبقى قمار وهو باطل أبقى الحكم غير ما أنزل الله وباطل كل باطل الكل ما منه هو باطل حتى شوارعنا باطرة المجتمع الذي نراه كله لاي سمي شيء غثائي الأمة غثائية كلها تقلق يعني شيء القرآن جاء لإشقاط الحق لنا أنزلنا عليك الكتابة للناس بالحق ليقيم بيوسات الحق وليقيم الفرد الحق لن يمثل الحق ويقول كلمة الحق وتمثل في حياته ها يأمن هاش الحق سبحانه وفيه سقدر الحق انه انزل العالي كتزاب للناس الحق وحقه مجامل الله وكل ما سوى الله باطل كما قال لا على كل ما ها على كل شيء ما قال الله, الله فاطره وكل نعيم لا محال تزايله لكن هذا لا نعيم الجنة لا يزيل للرسول العظيمة لقد صدق لبيه حين قال على, على كل شيء ما قال الله باطل خلي الله الباقي كله ايه باطل كل شيء تزيله مترش تطلبت لكن الله الحق وكتابه الحق واوامره الحق ورسله الحق ومنهاجه الحق وكتابه حق فانزلنا إن عليك الكتابه للناس بالحق باش يسمحوا ايش امه الحق بس القشط بس الباطل امه الجاهليه انزلنا عليك الكتابه للناس بالحق ثم قال سبحانه عندك الظن هذا الشيء يستبد منه الله ويستبد منه رسول الله لا اشيستبد منه انسانا فمن اهتدى بنور القرآن وبدلائل القرآن ومنهاج القرآن وبأوامع القرآن واصبح قرآنياً بالمنهاج نفسه واشو نفع الله؟ فمن اهتدى بهذا القرآن وبهذا الحق واصبح رمثل الحق هذا ليش؟ هذا نفع ذلك يعود على من؟ بسي نفسه لأنه لغا يدخل الجنة ويزبع من النار وغلق أصالح هايش لسكنة في جوار الله وجل. ثم اذا فكنا ما يرتدي لنفسه من احسن زوج قصت بلا موزي وما يذلو ولا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو ان اولكم واخركم وانتم جنكم كانوا على افجر قلب كره الارضيه كلها منذ ادم الى نفس البشر بالجنون وبالعلوه وبالسفله كل شيء تاكل بدر شيء والله لا يفهم شيء هو كلهم ضيع كلهم ميتين كل يزيد بيقولك الله يجيب لا لا يفعل الله يجيب علم النفعه الوليين تدروا نفسهم وهذا نفعوا نفسهم إذا مغير دخلوا للجنة هذا وثم قد تخلوا بالنار هكذا دخل النار, النار وش أجد الله هو قد تدخل للجنة أشوف أعزب الله الله هو يكرمه إذا مغيزه بقمس الأحلى الكرام أرسل لك أدل حق ما شو يجيب ما سوى قراج في عيونك وفي فكرك وفي رجلك رجل وجنك في يدك وفرتك كل بعثي تمشي مع بعض تعيش مع بعض لا وما تريت عيش الحق وإذا أصبح سنسخ الحق غادي يسكن في دار الحق هو دار الحق إن شاء الله ودار الجنة وتنعم به إن شاء الله وخذين فتح السحر في عرس فمن زاد ثاليف زيه ومن ضل فإنما يضل ثم يقول الرسول عش المطفي لله حتى الرسول ما يقدر ما ين ينصف هو لا يقدر هو غادير تجزأ كان بتجعله حسن كيان حقيقة هذا فضل من الله ما من واحد يوم من هو يصباح إن عناش نسخ قرآنية إلا وهو في صحفة الرسول ليس ما نحن قلتم الرأس متيش واحد منذ خلق الله أدم إلى عنده عدم الحسنات مثل ما أنذر الرسول ليس ما نحن لأن أكثر الأمم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر أفراد الأمة المبكيين هم جمع الياهل الأنبياء والمرسلين كلهم إشباع الأشباع لهما ما يقوروش على مثل الأسباب التي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر هذه الأسباب بقدر ما يرفع الله درجته لأن من سنة رسول الله صلى فلو أجره جمل عمير بيننا وكم دون ما لك شيء غادي يعطيك المذيل كامل وهو يعطيك أناس العبادة ذلك الكامل ويأتي رسولنا النفلاء عباد ذلك والحسن رسول عشرين أمثاله هي التي مات. هي من من اهتدف ذا ومن ضرب عن الميدور ومأز عليهم <تصفيق> يوهد هذا كمطبير يا رسول الله يسوعه أنا ما كنسك على على تعليمهم في الدنيا على تعليمهم في الآخرة لا ولكن نفسك بهداية فيهم لا اللي ما يهتده لنفسي تطرسه ليس عليك هداهم إن عليك إلا البلاء وعلي الحساب ما تسرسه ليه رسول الله سبحان الله طيب كان يشوف إعراض الناس وغيرهم الخير وينغلكون السعادة ونغلكون في الجنة شي في النار عزيز حريص عزيز عليكم حريص عليكم حسيز عليه إذا يسيقوه يعز عليه ويحي يعني ويقدر نفسه كن يروكم من معوجين وروكم من اهل النار شوفكم من لا يأذن ويغيب ولكن وشي طمعه ويقوله ويقول شوف رد بالك ريح بالك لعل شباب في عالم سكين يكون مؤمنين وسبعون كذب هذا أنسا فم سبل واجبيه هذا تطبيله وكل واحد سبحان الله يعني انا مثلا ادروا لي هو غازات وبعض ما عرف بالله العظيم يضرني لا سين راه يجيو سين لوح بقيه في الف سنة سنة في قومي 1000 زائد لا 50 كم شاد هذه الوقت ما يعرف وكان يدعو الله ما عرفش يقصد لا يا اخي الكريم شاء ما هذا ما تشوفش النتيجه وشحال الناس ناس ما تخلص لا شوف جي نعمل شخص شاء الله نخرج بالواجب واش جلس في المجلس، هو في القهوة، في التاريخ، مسافر، موقع، كذا تعود، والناس ييجي مش يدبك، عند الله عز اللي في له ويزرع، ويولد ويسوون ويزرع عنون ناس والغبار مناسيب، وكذا يحرص ويسكن، وإيش وش يلا تروح، شغلتك، أنا مشغول، وما ش، إلى شغل ما يعطيه، خلاص، إلى شاء الله هذا أمر غير ربي، اللي كان خلاص لا خلاص الوهجي ما يمشي الله وخص ماذا؟ خص ماذا؟ فكذلك يبعث النبي ولا احد معه ايه خص يا علي؟ شجعني يا استاذ لا عندك تدعو تدعو تدعو كل ما تسوي والله ماي ولاش واحد يدعوا دعوتي اذا دعوتي خاصه عقيمه لا قم تلوش يبعث النبي ولا احد معه النبي وحده فايد ولا أحد انت <تصفيق> ولا واحد القلاب مثل خمسين ستين 70 هذا ويدعو ولا يق ولا يضرب ولا موسى لازم تسمع الكلمه دي يعني تقول هاد الانبياء انبياء الله ورسله نعم ويقول انا اكثر الناس ادخلها يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى ايش حال الناس اللي تصحى له الناس امريكا كييدخلوا في الاسلام والله يقول لي واحد ما فيه شعب قابل للدعوة الإسلامية مثل شعب رأيته الشعب الكوري، وما رأيت شعبا مغفلا ما يعرف ما فوقه لا تعلم، اللي شعب الكوري. أصدقه، ولا تكلموا في الكبرى الجماعات الإسلامية، دعسني لي ثم أرقيلا بمشاعلات وضاربات ونكات، وبعده في جدتي تتصدق مسجد دار كذا قا. لقد كنا صالحين دخل الناس بمجرد ما يتعب تصعب صرف علينا كنا أثكا أسياد دخلت أسيف الإسلام بيش بالمعاملة بمعاملة الصحابة رضوان الله عليهم بيوعوا وشيعوا وش وراء أخلاقهم ودمجتهم وكانوا ما من الصرف ما هؤلاء المسلمين ما أحلى هذا الدين الله أطباع أهل البيت دعوة لكن احنا شوهنا الدعوه شوهنا الاسلام بالأخلاق السيئه ومعاملة القبيحه بالسلوك المشيط والعياب بالله واسبحنا عار وشنار عن المسلم حتى قرب الله وقال لو لأني عرفت الإسلام قبل أن نعرف المسلم في ذكاته لكن الحمد لله يقول عرفت الإسلام قبل ان نعرف المسلمين، يقول هذا الإسلام عظيم كان له مسلمون لو كان له مسلمون في المسلم المجد هذا في عظيم يا للعار أعوذ بالله إذن رب العزة يقول هنا لا. لا. وما ثم قال سبحانه الله يسفى الأمن النفس بس كلها بيده من القدرة الجبارة سبحانه سبحانه رأسا في قبضته كنت نائماً يا طيبة كنت حيالاً ميزاً يا ببه فالنسل في قبضته فهمت أحسن لك سطلح معاً مديد جلة أحسن لك مسح سنسرنعاً أحسن لجنة وقل ربي اني طائع لك اني عزك اني خاضع اني فقير اني محسن اني نليل اني مسكين، يا ربي عفوك يا ربي غفرانك ما تساك شو يا ربي سمعنا وقطعنا غفرانك ربنا وليك الوزير نحن الرأس عفرناك والله لبس اشخاص النفوس كلنا بيدي لليقين والنعيمين للاحلى والميته بيدي والله لبس قالوا ربنا لما كانوا قبضتين عمد سنسنتين واحنين سنسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهذا الى خروج من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 كيف تكفرون بالله وكنتم في أصلاب أبائكم واشقح يتمشون تكنون متشامون وتغنونه وتركوزون وتغنونه وتفرجوا بالبلابور بال... وبالرقصات وقلبه جيدا ميزين كنت كن في أصلاب أبائكم ميزين وإن لم نخرق له أدب حكنا سكرم كل ديال سكرم وخلق كل شيء مش كار <تصفيق> لم نخلق اذا ما اخلقناك كارفة احتلقكم الساعة كارفة كل ملايين بلايين بلايين بلايين ده مش حال مش مش حال يوجد في هذا القرن هذا ما يجيب تعسر ملايين والقرن الماضي واللي يكمل بال... منه واللي يكمل منه وش حال القرن وش حال ملايين القرن حتى توزن الادم كل شيء شي في يشبه الادم كنت. والله مسعى على آدم وخرج كل الناس نوربه وعبد رضا وقالوا مقالا السمي ربيك وقالوا مقالا ومقالا احنا من المعد الدين وقالوا يا ربي واش الحمار كان عندي احنا ترى؟ لا لا ما مالا بالاستعداد لكن سألت منذ خلقك بذرة صغيرة ودقيقة في صلبي آدم وكنت بسموعات لان تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كنت على استعداد في التراضيج ثالث ولما وجد في عالم في الرونز وفي الكنز وكان جربت قودت جاي كان جربان من الاول خلقته كما عم جوع مره وكذا والكلب والكلب لا خلقته منه اول مره وعديك اذا عندك متلسل كيف بتفوروا بلاغ وكنسون امهة تحياتكم ثم يمشي عاد المتلسل ثم يحييكم مش عاد الحياة وش حد اما السنه كنا فانا ميتي وحيدنا وعمتنا ورحيدنا ذهب الان اذن اما السنه الاثنتين الله يخبزه عز وجل رمشون في قبضات انا اللي اخلصكم اول مره انا اللي موتكم انا اللي حييتكم وعمتكم ونحيكم انا رمشون في يدي مش قال انا في هذه الحياه الله الله يتوفى الانفس موتها والتي لم تموت فبسوش كي يموتهم هو كي توقف. واحد حل روحه ويخلها لها وهذا نومه فمشت روحه نسمكين مكين عزم كيب عبارة عن ميزة وانا قلت شوف شو الصورة الميز كانت شوفهم عمس كي خالحة والعين المقلومة والمشان عمس يصفر اليده ولا طرق طرق ها ها وراده الميت سنر بالله لا إله إلا الله ولا يعقب ولا يشعر شيء فمشت الراحة وراده الله تيبرني هلا عندي أنا جمف إذا الله وتنفى نمسى حين مسيهه هاو الذي لم نمسى هذك اللي نفضل سوى تماما من المجاة وحتى هذك اللي نمسى حتى ننسى عندي جذب شقال كل اللي قضى عليهم هذك اللي فضى معاه هذك اللي روح مش عنده عندو جئ ويرسل اخرى صاحب الشر الغير غادي <تصفيق> يرسل يعني النفس ديالو علاج حتى الاجل المسمى اللي مجيء باش هذه في الطبعه ويرسل الأخرى الى اجل مسمى ثلاثه هاد من هي في <تصفيق> الطوال كيقول في ذلك لا ايات ماوش ايوجال ان في ذلك لا هي أجلة عظيمة عظيمة جدا جدا تدل على أننا مقبوضون وعلى أن قدرة الله أوسع لكم من تصوأ وعلى أن عرمس الله لحظة لها وليها تتعبون إلى وعلى أن الله قادر أن يمزن ويبعزن لأن كل يوم كلمزون نحيه هو الذي سوفكم بالليل الله أثبت فيه موته هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالله تقدروا بتنعشي الله يبث خذ شرب القهوة مع السرع خذ شرب نعم بتنعش وخذ شرب هاتين عنازين مشح عرحة وتعدى يرى في القرمش بتنعشي سيد أبوسى قالوا لهاش الله ينعشي قالوا لهاش الله ينعشي قالوا لهاش الله ينعشي كانت مشتخله قال صحه تشخله مش مضبوطه احنا تعالى كريم قال بالعالم وقيوم كله محتاج لله والله لا ينام ولا يغلب ولا ينام ما ينام مش هذا وما في شغل سبحان الله سبحان الله ايه قال بالالعالم كل لا نهايه له اذا نام لا يقدر تاخذه سيره بسيره سرقه كده نوع اذا عمل لا هذا مش العالم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 إذا طعن طعن جايبه هذا أرسيل صدوره حول المت متى بدأنا متزج وسين متزج صدوره على السياح عشان إذا زادت مشينا إذا نقصت مشينا إذا خلاص صدوره بالانتباه والكم كله هي هكذا كثير ونقط الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات لطويا ثم سبحانه وتعالى ما, ما عارض الله إذن إخواني هكذا يقول الله عز وجل هنا الله يسوف نفسه حين نفسه حينما ننافس يسوف نفسنا عند الله عند الله يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه انت كي شوف رؤية كي شوف لا صديقة وشوف كيف مسافه كل همبات يا اخي شوف يا اخي الله ما يقبض نفسك وتكون عنده سبحانه في في هذه الرؤيه اللي كتشوف رؤيه صدق واذا كانت في لما ترجع الى جسد صاحبها في الطريق قد ياخذها الشيطان ويتلاعب بها ويخيل لها الهلاوس هذه الرؤيه ما وتسمى أحلام ما يؤيا هذا الكلام علينا أبي طالب رضي الله عنه بالآل سأرى الإمام ابن سيني رحمه الله سؤال الله ينزل إلى سماء الدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واش يخلو العرش منه سؤال قال لا ليش قال لأن الروح نفسها تغافر يعني تكون عند الله وصاحب صاحب هذه الروح نعم آمَر ما زالت منه الروح وما هل... ما هي عند عند الله عزوجل وما فارقت صاحبها هذا في المخلوق كيف في القائل سبحان الله إلى الله إذا ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه وما يخلو منه العرش أبدًا وهذه هو هذه السلام كيف ما تعرف كيف الله يقول الله يتوفى المزعين المزعين والذين لن زمزم فيمسك الذي قضى عنه ويرسله إذا انتهى يمسك ويرسعى وما فرقة في الجسد إنه فرقة في الجسد لما ويرسعى وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى إسمعى أنت لنوم أشي يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبتعرف على إن أمسكت نفسي فرحمها إن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلت صلى ليش رحمها بالجنة لعينها ونجدها من عذاب وإن السالفة أحقها لما فحص الابتد الصالح الله تعالى يرحمه إذا رب العزة يقول الله يتفنّب سحين مسيها والتي لم في منامها فامسحوا التي قباعا عليها موزة ومسح الأخرى إلى عجب شمل إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ثم قال الأدعى أمت خلف من دون الله انظروا إلى عظمه الله وبهذه العظمة يستحق ان يكون هو المعبود ويستحق ان يكون هو المعتمد عليه ما ننظر في سواه الكون كلنا الفضل ولو عالم عالم والأمبياء والأمبياء على المخلوق ما على الملائكه المقربين ولا لمصلح امام عظمه الله العباده والخضوع والخنوع لمن الله سبحانه وتعالى لا نرجو الا اياه ولا نعتمد الا عليه ولا نتضرع ولنخضع الى بقى. خلاص من كان الدنيا بدقه القتل هي الكون بعلويه وسفليه امام الله لا شيء كن ارفضكم قال ومع هذه العظماء هناك من يقطع الصله بالله عز وجل والعزيمه عليه وحده ويركن الى من الى الاولياء خصوصا ولد قال والله انا انا ادربت ادربت كل ما ينبغي ان اضربت ادربت, أدربت سلاسة وخمسة وما بجد من شيء أنا. الا اني اذهب الى الضريح الفلاني واحد يقول لي سبحان الله يقول لي انا حاوت ان اقنع الوالده بان ربي هو الذي اعطاني اياتي الوالده قالت اسأل بردان اعيد ادعو انصلي وندعو هو انو مشير وندعو وانو كانت انترى قول له قلنا ها قول سو كوكر حتى نشد السيد يقول لي هو ما السيد ديك يصير جدولاي ولا لا ايوا كما اذكر ام يتخلو من دون الله يشفع شوفع تخلو صادق اللي يجي يكون في أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون أن المعبودات شنو المعبودات قالوا شريكين ما كانوا يعبدون الصخره صخور ما كانوا يعبدونها للاوزان لشوره لا هذه الاوزان كانت تمثل اجاره الصالحين الانبياء والمرسلين ملائكه مقربين كانوا يعبدون الملائكه ويدعونها بالغد الله كانوا يعبدون الانبياء والمرسلين كان عندهم عندهم يعني صوره صوره ابراهيم وصوره اسماعيل هي كاسماعيل وهي كابراهيم ما كانوا يعبدونهم لا تعبد الحجر على الجوع لا وكانوا يقولون سبحان الله هذا اصل الشرك والكفر كانوا يقولون هذه اصلاح لا تنفع ولا تتوق لا تعطي ولا تمنع ليس بيدها شيء وانما هي فقط وصائد نحن نتعلق بها لانها لها مكان عند الله فقاسوا الله على المخلوق قالوا كما ان الملوك والرؤساء والعظماء عندهم عندهم إيش؟ عندهم وزراء وعندهم ما؟ يعني أعوان وعندهم مساعدين عندهم مقربين فأنت إذا أرسل يقضي لك الملك مثلا قضية لا وده أنك تسعى لك واحد من من أحد الملك ومن أخصائي الملك ومن يدخلون ويصون به تسعى تسعى لك ليكون واسطة لك بينك وبينه هذا الملك مثلاً أرأيت من الرؤساء كانوا لنا. سبحان الله هلكوا قالوا الله مثال إذا هؤلاء الملائكة هؤلاء الأنبياء هؤلاء الرسل هؤلاء الأولياء لهم صلة مع الله ولهم قرب مع الله فنحن نتعلق بهم يا اللي يبغى الولد يمشي الولي والفلان هو يمسوتو عند الله اللي يبغى العافية اللي بغى اللي بغى سيدي سيدي سيدي وهو مريض اللي يبغى الرزق اللي يبغى كذا يتوصت وسيد الفلان سيد الأنام سيد الكلو وهو يمسو يعني يتكلم مع الله خلف ويقول لهم بآلهم هيدون لا قلوا لي كي يشي واحد اعلاش أعلمش كيف يقولون لعب السلام ويبحوا عشرين ضوء لا يقولون لعب السلام يقولون مقرر عند الله اذا إذا الله خلاص بس تتكرون هذا أصل الشرط ما كانوا المشركون أبدا يعتقدون أن الأصنام هي التي تخلق وهي التي تحيي إلى تسمي لا أبدا ما كانوا يعتقدون بقيرة محتاجة ولئن سجدون من خلقهم يقول الله ولئن سجدون من خلق السماوات والأرض يقول خلقهم ليكون العزيز العليم كل من الارض ومن فيها بس يقولنا لله من ريس يقولنا الله إذا أصل الشرك والكفر كله بقضيه وقضيته شو هو شو فعار وسطار هذا أصل الكفر ونحن مغموصون ونحن مغمورون في هذا الشرك وفي هذا الكفر الناس كلهم اي حاجة تنزيج انسان فمن كان اللقاء ام الام اسلام ام الام القذر ام الادريس ام الهولاد هذا هو الشرك الذي من اجله نزل القرآن الكريم لمحارمه هؤلاء وقطعهم قصير ام اتخذوا من دون الله الشفاء الشفاء وقياس الله على الملوك والرؤساء هذا فيه الشرق وكفر ليش؟ لأن الرؤساء سبحان الله هذاك الرئيس وهو هذا سبحان الله قد تتعلق بالوزير لأنه لا عندناه لا عندناه بحاجة كذلك حتى يصل الوزير لأنه لا عندناه اللي كي تتصدق منه هو برأس والله هكذا؟ ثم لما تصل لهذا الرئيس قد يقضي قضية هذي اللي تتعلق بيقضيله هذي قضية لأنه ليه نحزجه إذا ما اقدرهش سبحان الله قد يحز في نفسه وميقومش بالقيام الذي يقوم به في صالح الملك تلولا يوم وهذا الله عز وجل يحتاج لأحال الله عنده شيء وزراء عنده شيء أعوال عنده مساعدين ما عنده إذا من الله بخلقه في وتعلق مسألتك بهذا الولي كفر لأن الشفاعة نفسها كفر تلقي الشفاعات كنت بيجين عنده وطلب منه خيل دخل خيل الكلمة إذا دعوت دعوت دعوت هذا الولد ومشي سنعده لي أمس سن يوم ولي أمس لا خيل الكلمة على الله يزدلك يوم لم تلوم سين خالك ولا مخلوق ها مخلوق مخلوق واللي يدعون مخلوق أجل دارله هذا مو من ولا كافر مو ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعل فانك انك من الظالمين او من الكافرين فعقيده المشركين كاسها تجدون عند العزه عند النار و عند اللات وعند العزة العزه هذه اصناف كانت تمثل اولياء صالحين وكانت كانت رجالا مقربين فكانت تنظر الى قالوا يوم ما له مشرك بالله قرا الله عز وجل هذه الطلبات بدلا أن ان تقدم لهؤلاء لم يقدموها لله, لله. لله. يا رب يقول ما لا تدعوني لا لا دعوني فقال الله عز وجل ام اتسخطوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلوك اشعر عندهم شي ملت هذا الملت عندهم شيء فيه فقال في الايه الاخرى ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مسخر غبره في, في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظاهر ولا تنفع الشفاءه عندهم لا لماذا هذه عليها كل واحد منها اما هذ لك عنده ملك هذا الكون شيء ملك ربما كي تصرف فيه غادي يعطيك واما انه شريك مع الله في بناء هذا الملك واما عنده كلمه سطوه حتى حتقر الله وتخلص من كل الله ويرحم الله كيشمن ما كنت قولوا اضعوا الذين من بذل لا يملكون متقال ضرّا والله من جبريل ومكاير وإصرافه والملايسة مقردون أبليا ما عندهم ولا ضرّا في أهل التنجيرون هذه أعلم وما له فيه من في السماوات ولا في الأرض ما عندهم شرّة مع الله هذه الثانية وما له منهم الظهير في الوقس اللي بناها الملكون ولا تخلصي مساعدة عن أحد هم؟ عادي الثانية الرضعة ولا تنفع الشفاعة, عن الرضع. الشفاعة عنده إلا لمن ما يقدرش شيء وحد على الرضع من شدة الخوف والرعب من الله ما يقدرش يعيبه على كدفه الله حتى أدنه إذا أرد الله يرسل فلنشرح يتقضي الشعب ثم من أو تقضي الخير أرد الله يصبف له يقول لنشرح في كلها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له ولمن يرسل ويقول وكم من ملك في السنوات لا تغني جرأة شيئا إلا من بذل يد الله من جرأة وإحنا أبناء إلا أن نقصد الاولياء ونقول لهم قرب عند الله ها وهم نعسية دعهم لا يراب وسطتهم نعسية لا تراب فعلينا نتعلق به بالاولياء كل عقائد النساء والرجال حتى العلماء والله انفع اهل العلماء والله شنو الامر عرفتوا من يقول صاحبه هو من الطرفه يقول صاحبه من الأولياء كل واحد عنده قصة في هذا الكون يتسرط ويحكي لي عالم احكي لي عالم تبع اخوانك معنا هنا تحكي لي عالم يقول كان كان يحضر دروس في فاس وكان هنا عالم يقول يسمي هذا يقول فلان عند الدنيا اللي بغى الدنيا يتعلق بفلان، وخص المال، وخص الزوجة، وخص التجارة، وخص ال... ده... يعني أي شيء في الدنيا تروح الدنيا عند فلان، ويقولوا الآخر عند فلان، اللي يبغى الآخر يطلع من فلان، وأما فلان شو هو الزوجة شو هو المال ما في شيء من يقول أنا فلان عند الدنيا وآخرة، والله يا ترى ما شاء الله ما شاء الله هذا على رأس على كرسي ايش؟ كرسي القويني. يقرر هذا الشهر وهذا الجهر على كرسي القروي في فاس عادل الله تقرع من الرؤوس والمده وإذا ما يشبع الكلام جان كل الوهنية <تصفيق> <تصفيق> معنى كفاة يهود <تصفيق> وإذا قيل لهم لا إلهاً لله يستكبروا يستكبروا ما يميش معه الكلام ذكروا ما خذوش يسمعوا حتى يعملوا يعملون ما سمعوه إذا ذكر الله وحده وش مأذر ما <متصفيق> هو أنه يسمع وحده إن شاء الله يشكر في الله عز و وإذا ذكر الله وحده ماذا أنت تذكروا بالذين الذين يذبون بالآخرة إذا قلتهم ما يمكن يعطي إلا الله وما ينفع إلا الله وما يضر من أعرض عنه إلا الله ولا يمكن أن يعطيهم مثقال ذرة في السماء جرأة إلا الله ولا ينججك من النار إلا الله ولا يدخلك الجنة ويتملك ويسعده إلا الله هذه شيه يقول الله يقول لا أول الحرام شيه الله ما تجي الأولين لأول ما قالوا سامي سامي ليس بسحور فتمن الأولين أول حرام إيش من وين صغيرة وين ك وين كم درس لا بيزى ليش نقد لا إله إلا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 <حلث> خلاص. <يخ silly> إذا كنت في هذه الزنانية فرح ومراح ما شاء الله لكن ينقص الله وحده أهل حالا واحد يعني إذا كنت شريعة الله وكنت الإسلام وسلطة الله في الأرض ومن كنت فرحه ولا نجحه إلا إذا طبقنا شرع الله وطبقنا أوامر الله وصدقتنا بكساب الله وفتدنا برسول الله ودهوليس الإسلام كيف تجرب أهل أهل الإسلام ولا كذا مصر العلمانية إيه حققت ما حققت والعلمية فعلت والعلمية تميز وك... هاي إن شاء الله كويت كنّا على الأورالية وإسكندناف على على أوروبا وكيف سحب دارا؟ أقصد نوصلهم في أوروبا وإلى بغينا العاملين يسون شو؟ سودو وقودو وإن كل بالكل أعلى خصوصا المحافظة وإن كلنا كلنا نعمل في تبرجي نسألكنا من تبرجي سبيدو سبيدو نخدمه هذا ويذمكنا هذا والحقيقة والحقيقة نحن صابقين نرجع الحقيقة ونرجع كبار الكبيرة لا شاء الله ويش والله يجب. وإذا ذكر الله وحده إش ما ما قلوبنا صعبت ما يدري إش ما أزز قلوب الذين لا يقولون وإذا ذكر الذين من دونه يداهم السر كله ما شاء الله ويقولوا ويقولون كذا وليكن بان الله إذا ودعي الله وحده وكفرت ومعيشت ومعيشت ومعيشت ومعيشت ايات ورحمة اذا يقول سبحانه وتعالى عن التخار من دون الله يبعى قل اولو كان الهالي يكون شيئا ولا يعقلون لا هل ان لو كان كان ملكا كان معمسي نبيا كان رسولا اذا النهاية مات واللي مات يسمع يبصر يعطيك يمنعوك ماذا وخمينا جديك المثال يرون وذلك اللي كانوا عنه المشركين يعني كي يجبن واحدة الشجيرة ما شاء الله ويسعجوك هذه كتابة تقولها لا إلهي ويجبنوا مغدى وبعد واحد منها دين تحضنوا كيمة هدف ويجبنوا حدفظ وربما يقول عمر والله يقول بس كنت يعني نصنع إله دين تسمر للأجوية جين انا جبت ماركي جمسيه ما شاء الله قاموا نعبده لحد الصورة الاله قاموا نعبده اليوم وقدر بيش يحيطه ليلة دي مكيان فازل الله شلعيه لا اله الا الله وإذا تكون الذين من دونه خال كل الله الشفاعة جميعا حتى يوم القيامة والله لما يتعلق تتعلق البشرية بالرسل بآدم ثم لنوح ثم لموشة ثم فراهب ثم موشة ومعيز عيلة فإن محمد الله سيدنا محمد يقول أنا لها أنا لها ويش يتفقد أول وحلال لا يقبل إيه ويش يشدد شعص العرش ولا يزال ساجدا حتى يقيت الندام رب طب طبعا إيه من دي مش الدنيا في الدنيا, في الدنيا تعالى طلاح قمر ربني فلان خلالي طبعي كم شئك عدوه لا أصدر ليش نوعه بحيانه لكن الله لها. لا ما في احد يمثل. الملك الكامل كامل نيمان هو، بالله <تصفيق> ما في لك لا شفاء ولا شيء فين بس ما في، هالخوف الرعب والله بتطلب، لا يتكلمون إلا من الحمد لله الرحمن وراضيها فقولي، هيو، كلوا سلوا عن الجبال فقل يسيبها ربي نسيب، فيضروها قاع صفصفا صفر، الأرض كلها مش التسع المشرية، من هالجبال والوديان والطمع والتجادل لا ينقش قلب، غالي مددها كامل وإني أرضو مدس بالتوار. وتصبح أضغط مما هي الآن تسير ومثل جميل وكل شيء يتبطع ميش يساهم وثلما ينسفه هو ينسف لحكم المثالة وتصير مثل الناقي يعني اشتريك التحين خالص هيدا تسير الأرض لأن ذي الأرض اللي كانت وقع على الذنوب وقع على جرائم والزينة والليوط والسخل القيمة والريبة والمزر كنت تخص وتريد زنسل ليس هو طهر هذا الأرض تمدر الأرض وبيع الأرض والسماوات ثم نعم سدي يقول على وجه ما القل... لا, لا, لا يعني يسموها بقى قاع صفص مطية يعني مطاع لا ثلاثة أي وجه نفس المصفحة ولا الصفاء ما يمكن طلع منهم كل شيء قريبا إذا تسبعون الداعية لا وجه له وخشعت للرحمن وخشعت الرحمن فلا تسمعوا ولا المساء ولا شيء تسمع شيء ولا شيء تلمش ولا شيء واحد تسمع الكل كلهم كل واحد تي خمس وكل واحد حامل. كان واحد مية كيلو واحد آلف كيلو واحد مليون كيلو حسب جراس. يحملون اوزاره كاعا ميلا يوم القيامة ومن اوزارنا دينوا ادلونها في العالم من مقلل ومن مكير وكان من ادم اللي هو سبحان الله بسوي وكان من ادم حذرها تقوليك الكبار الله لا يعني يبعث النار هذا كلام رسول الله كلمتهم فنجل يزرهم ستيته ونفطني يوز ستيته ويأخذ برايك ستيته أعشف كزين كلمتهم هاي فهو ستيته كلمتهم هذا كلام رسول الله الله المقصود هو حشعة الأصوات فلا تسمعون جميعا خلق الرعب سعدان ولا شغل شغل ما يقتل شغل إلا اللي قالوا يا فلان زج يا محمد الله يزوج ارفع رأسه واسأل سؤال وشغب شغب وشيش وهكذا ما ندم ولا شيء حد ندمه كل الله الشبعة جميعا ولا شغل في الدنيا لو لم أمن الله يقول قلوا ربنا فرلنا يقولوا ربنا فرلنا والإخواني الذين بيرس لا يقول ما أصح أبدا لكن إذن يخل يموت لا ما يمكن إيه وفيه مكلمة طلبة ما في إيه لا عقدة كاد المشريكين لا حين لعد النقل شين ملعب سامنا على السيطرة جيب حجة خلاص شنوك شو النقل؟ <تصفيق> وهي قالوا لا ما نجي مشينا قالوا مشان قلت لكم قددتم لا اله الا الله ولهذا قال له ملك السماوات وره. الله وفقنا <تصفيق> جميعا لما يحب ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك